الذبح العظيم الذبح العظيم سهرة درامية تأليف فتحي حسن إخراج عصمة حمدي الأعياد الدينية كالواحات في صحراء الحياة يتزود منها السائر ليتابع على الطريق مرحلة جديدة ويسترجع فيها المرء ذكريات عزيزة أخذ منها دروسا مستفادة فيصل ماضيه المكافح بحاضره المنتصر انطلاقا إلى مستقبل مشرق بإذن الله ونعيش يوما من أيام الإسلام الغراء إنه يوم عيد الأطحى المبارك عيد التضحية والفداء والبر والوفاء نستجمع في هذا اليوم ذكرى مجيده حية في قلوبنا وضمائرنا تمدنا بطاقة من العزم على مواصلة النضال في معركة الحياة إنها ذكرى التضحية والفداء قصة أب الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام وما الله تعالى به وفي هذه القصة ذكرى وعبره بل فيها ما يضيء لنا طريقنا ويرسم أمامنا صورة حية لصفاء الجوهر وعظمة النفس ويحدد لنا عظمة التضحية حين يقهر الإنسان سلطان هواه ويقتل الآفات العارضة له والمقدسة في كيانه من حب الذات وغلبت الهوى وإيثار العاجلة هنا نتوقف قليلا لنبدأ رحلتنا مع التاريخ القديم تاريخ ابراهيم الخليل عليه السلام والتاريخ له عظاته إنها ليست رحلة للوقوف على الماضي بل إنها دعوة لاستنشاق رحيق أجمل الأيام التي كان فيها خيط ربط بين الأرض والسماء حتى تسمو الروح إلى آفاق جديدة وحتى تسير قافلة الإنسانية إلى الأمام مهما كانت أهوال الطريق ومع قصة التضحية والفداء مع سيرة أبي الأنبياء تدور بنا عجلة الزمن مع تاريخنا القديم إلى الوراء حيث يحكي لنا التاريخ فيقول كان طغاة العصور الغابرة يريدون أن يبدلوا سنن الحياة وقد اتخذوا أسلوب قطع الرقاب للأجيال القادمة لكي يظلوا على عروشهم أطول فترة ممكنة فهذه أم إبراهيم الخليل تعيش محنته قبل مولده لقد أمر الملك النمروذ اليوم أن ينادى في المدائن الا لا تحمل أنثى أو تضع هذا العام إلا وتوضع تحت رقابة مشددة إلى أن يأتوه بالوليد وماذا هو فعل به؟ يذبحه إن كان ذكراً ويطلقه إن كان أنثى أو هذا ما يشغلك؟ ألا تعلمين مدى علاقة زوجك بالنمروذ اعلم ذلك جيدا يا آزر فأنت لست موظفا عاديا تعمل في ديوان الملك النمروذ لكنك من المقربين إليه وأحد أعوانه وعيونه لقد عهد إلي بمراقبة الحباله اللائي على وشك الوضع ما لي أراك مضطربة هكذا وقد استقر شبح الخوف على وجهك لا شيء لا شيء يا آذر إنني فقط هل أنت من لا لا يا أزر لست كذلك ولكن ما يجول بخاطري وأرى في مخيلتي من صور الصغار الرضع وما سيفعل مليكك في الذكور منهم يجعل بدني يخشعر فاضطربت لذلك لقد خشيت على حملها من زوجها أزر الذي هو واحد من أعوان الملك النمروذ وعين من عيونه على الرعية فظلت هذه الزوجة تضلل زوجها وتوهمه بأنها غير حامل إلى أن جاء المخاط ماذا افعل الان ماذا انا فعله وقد حان موعد حضور ازر لا بقاء لي الحين هنا سانسل الى الصحراء حتى امن على نفسي من عيون زوجي ومليكه أوه. إذا أنا فاعلة به الآن والنمروذ قد نادى بذبح الذكور آه لو كشف امري سيكون مصيري أنا وهذا الطفل البريء الذبح يا لها من حيرة إنني حاولت مرارا تجنب هذه الكارثة قبل وقوعها. لكنني لم أفنح فلأتركه في مكاني هذا بعد أن ارضع وأسد عليه باب هذا الكهف بصخره حتى لا يفترسه وحش من وحوش الصحراء ثم أعود إليه كل يوم لارضعه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا عادت الأم تعتصرها آلام رهيبة في الجسد والروح القلق يمزقها والخوف على الوليد يرسم الفزع في عينيها وقد لاحظ زوجها آزر ذلك فقد دخلت عليه ذات ليلة وقد مضى من الليل نصف أراك تعاني من ألام مكذومة يا آزر لقد سئمت هذه الحياة أي حياة تعني؟ حياتي معك معي؟ أنا؟ نعم ذلك؟ إني أرى أنه لا ينقصك شيء ينقصني ذلك الشيء الذي تخبئينه علي هو ما الذي أخبئه عليك يا آزر؟ أخبئ شيئا على زوجي؟ أظن ذلك ومن أين اتتك تلك الذنون؟ من غيابك المتكرر ومنذ متى كنت تعود علي خطواتي يا آزر؟ إني أشعر بضيق ينتابني، فأخرج في الهواء الطلق هل ذلك يستدعي الشك والريبة التي تترجم عنها نظراتك التي ترميني بها؟ وما تحدثني به الآن؟ انك تخرجين وأنت شديدة الحم والقلق ثم تعودين وقد غمرتك بعض الراحه قلت لك إنني أشعر بضيق ينتابني فأخرج في الهواء الطلق ثم أعود وقد غمرتني بعض الراحة <تصفيق> إلى أين يا آزر؟ إلى حيث تخرجين حتى أضع همومي عني جميعاً. الملك ينادي ماذا حدث ماذا أفزع الملك في هذا الوقت المتأخر من الليل أنه مروض يفزح. لقد تفزع من اسمه وحوش الصحراء أمر مولانا الملك المعظم اذهبوا جميعا عني اذهبوا لا أريد أن أرى أحد الأمام هيا يا كبير الحراس أمر مولانا الملك المعظم اتني بأزرح حالا إنه في بيته الآن يا مولاي قلت تؤتوني به أين مكان أمر مولانا الملك المعظم في التول واللحظة سيكون بين يدي جلالتكم <تصفيق> إنما روع مولانا الملك لابد ان يكون خطا عظيما أجل يا أزر أجل لقد رأيت في منامي رؤيا أفزعتني خيرا يا مولاي أزر رأيت أن السماء انشقت عن نهر من الضوء جعلني أرى نهاية الأرض ثم تحركت في ذلك الضوء مجموعات من البشر صاحدة هابطة وانشقت الضوء فجأة عن غلام كانه قطعه من الضوء ايضا ويقود هذا الغلام الناس من خلفه وتحف به المخلوقات وهو يمشي يكسع المدينه بقدميه ويهدم قصري في اولى خطواته خيرا يا مولاي ازر امر مولانا الملك اقول لك يهدم قصري في اولى خطواته ويزيل ملقي تقول لي خيرا يا مولاي ماذا حدث لك يا ازر ماذا ماذا في جعبتك هذه في شأن مملكتي؟ لا أكن إلا كل حب وإخلاص لجلالتكم يا مولاي وفي التو واللحظة سوف نجمع كل العرافين لكي تطمئن جلالتكم وتهدأ ذاتكم العالية مولانا الملك المعظم أعطني جلالتكم الأمان إذا أردت جلالتكم أن أصدقك القول معك الأمان يا كبير العرفين يولد يا مولاي في بلدك هذه في هذه السنة غلام بغير دين أهل الأرض وعلى يديه يكون زوال ملكك وهلاك جلالتك أخرجوا هذا العرافة من أمامي اخرجوه مولاي. أخرجوه وقطعوه إربا إربا مولاي. مولا مجنون مجنون مولا. يا مولاي لقد أعطيتني الأمان امانك يا مولاي هون عليك يا مولاي هون عليك في التو واللحظه ناتي لجلالتكم بعراف اخر لكي تطمئن جلالتكم وتهنئ ذاتكم العظيم اسر اسر ائتني به حالا يا اسر حالا <تصفيق> انتشر الخبر فهرب العرافون خارج البلاد ولكن عيون الملك النمروذ من رجال الشرطة أمسكوا بأحدهم وعرض على الملك وحتى لا يلقى مصير الذي سبقه قال للنمروذ يا مولاي إن هذا الغلام لم يغادر بعد ظهر والده فإذا أحكمت الرقابة ما حملته أمه وإذا, وإذا حملته أمه الآن أيها العراف أو, أو أثناء إحكام الرقابة أو أدها رجالك يا مولاي وهو في بطنها فإذا وضعته أمكن أن يذبح طفلا عظيم عظيم أيها العراف أدركت الصواب. فليكن هذا العراف رئيسا لجهاز المراقبة على الحبالة وغير الحبالة ومن يشك في حملهن وأنت يا غزر أمر جلالتكم يا مولاي أنت أهم الأعضاء في جهاز الرقابة هذا بل, بل عموده الفقري أمر مولانا الملك ليس لهذا التفكير المؤرق من النهاية. إنه لا ينتهي ما دم في عرق ينبض وحتى أعرف الحقيقة. أي حقيقة تعنيها يا أزر؟ زوج يعيش مع زوجته وتخرج ثم تعود ثم تخرج ثم تعود ولا يعرف شيئا عن خروجها في المواعيد التي اعتادتها. هذا... هذا. غير أنها تعود من بسيطة الأسارير سبق أن تحدثنا في ذلك. وقلت لك. كلها مبررات واهية لا مكان لها في العقل لقد انتابني الشك والحيرة حتى أصبحت لا أطيق هذه الحياة أنت تعذب نفسك بل أنت تعذبينني لماذا هذا العذاب الصامت؟ لماذا؟ لماذا؟ إنها الخيانة خيانة؟ نعم أليس كذلك؟ اجيبيني كل شيء أصبح مر المذاق في حلقي اراقب تحركاتي يا آزر ولا تعذب نفسك إن كنت لا تصدق ما أقوله لك حاولت ذلك لكنني لم أفلح وبعد هناك قيود خفية تشل حركتي هذا العار إذا انكشف الأمر ماذا سيقول الناس عني؟ وما موقفي من النمروذ الذي وضع ثقته في وجعلني رجله الأول وعينا من عيونه؟ أتشك في زوجتك إلى هذا الحد يا آزر؟ أنا أخونك ومع من؟ إن ما تفعلينه ليس له مدلول آخر غير لا تقل هذا يا أزر. الحب الذي بيننا يردني ويردك انت كذلك عن مجرد التفكير في ذلك انني احبك يا أزر لكن لكن ماذا اريحيني من هذا العذاب ومن تلك الحيره اريحيني اني أحبك أحبك فلا تجعل الشك يتسلل الي لا تجهد نفسك بكل ذلك يا زوجي العزيز فأنت تعلم مقدار حبي لك؟ أعلم ذلك جيدا لكن أنت ترعى وظيفتك عند النمرود زلفة وإرضاء لذلك الملك أكثر مما ترعانا وما علاقة ذلك بتكرار خروجك مرات ومرات ثم ثم ماذا تقولين؟ أكثر مما ترعانا نعم ارعاكم ومن أنتم؟ أنا وفلذه كبدك فلذه كبدي اانت نعم وانه ملقى في كهف في الصحراء وعرضه للموت كيف كيف حدث ذلك كيف وأنا الذي جعلني الملك اراقب الحباله وفي بيتي من كانت حبلها وولدت آه. كنت على استعداد أن اتلقى أي مفاجاه إلا هذا لأنك شديد الإخلاص للنمرود ولم تتصور لحظة أنك سوف تصبح خائنا له أليس كذلك؟ لماذا لذت بالصمت؟ ماذا يدور بخلدك يا آزر؟ لا تفكر في أي شيء ترضي به غرور مليكك لا تنظر الي هكذا اقتلني يا آزر لكن لا تقترب من الطفل البريء الملقى في الكهف بين الوحوش رغم أنفه إنه ابنك يا آزر قطعة منك حينما تراه ستمنعك الأبوة من فعل أي شيء تردي به مليكك النمرود ولو ملكك كنوز الدنيا أخرج من سجن نفسك يا آزر الذي نسجه لك النمرود بيديه اترك قفصك كسر قيودك <تصفيق> <تصفيق> تعال معي يا آزر <تصفيق> تعال نذهب إليه وسترى كيف بيده الصغيرة يمسح دموعك وبضحكته البريئة يغسل همومك وما ران على قلبك هيا يا آزر <تصفيق> كان وقع كلمات الزوجة على آزر له صداه فسحب سطار النسيان على ما أمره به الملك النمروذ واتفق مع زوجته على كتمان الخبر ثم صحبها إلى مكان الطفل وفتحت الزوجة الكهف فوجد الطفل وقد خيم الصمت من حوله تحرسه ملائكة الرحمن إنه حفظ من الله سبحانه وتعالى وتفجرت ينابيع الأبوة من قلب آذر إلى ابنه إبراهيم فلتبقي أنت هنا معه وأنت يا آذر سوف أتردد عليكما بين الحين والآخر لكن احذر يا آذر احذر أن تكشف هذا السر لمخلوق حتى نعيش في مأمن من النمروذ استطاع أن يحفظ هذا السر سنوات طويلة لم يغادر فيها الغلام ذلك الكهف الذي كان كل دنياه ولما بلغ ابن أشده قالت الأم لزوجها أعزر لقد بلغ إبراهيم اشده أدرك ما تعنين يا أم إبراهيم فلقد اجتاز ابنك مرحلة الذبح التي نادى بها الملك النمروذ أليس كذلك؟ بلى وكم أشتاق يا آزر الى أن يبقى إبراهيم بيننا ونحن نعيش حياتنا بين الناس تريدين العودة به؟ هذا جل ما أتمنى وأن ننعم بحياتنا معه ساحقق لك هذا كيف؟ لقد رودتني أحلامك هذه في شأن إبراهيم وفكرت كثيرا في ذلك إلى أن اهتديت إلى أن أذيع بين الناس بأن احدى زوجاتي ستعود في القريب العاجل مع ابنها من عند قومها حسن أيها الزوج الذكي وماذا فعلت يا آزر؟ هل علم الناس بما تقول؟ نعم وبذلك لا يختل موقعك من النمرود لكن... كيف ننفذ فكرتك هذه؟ تأخذين ابنك هذا وتذهبين به إلى المدينة وبعد ذلك؟ تعودين به وقد عرف الناس أن زوجتي عادت مع ابنها من عند قومها قد عجبت يا من أسئلة إبراهيم الكثيرة لي ونحن في طريقنا إلى هنا إن الفترة التي قضاها في الكهف قد أثرت على تكوين أفكاره لقد فوجئت به يسألني قال الغلام إبراهيم من رب يا أماه؟ أنا؟ قال لها ومن ربك أنت؟ أبوك آزر قال إبراهيم ومن رب أبي آذر؟ الملك النمروذ قال إبراهيم ومن رب النمروذ؟ كف عن هذه الأسئلة الكثيرة الآن يا إبراهيم وكف عن أسئلته؟ لا، بل تحدث معي كثيرا في ذلك حتى طاف بأعماقي خاطر ما هو؟ يكون إبراهيم هو الطفل الذي قال عنه العرفون للملك النمروذ إنه سيغير عنها هواجس في أعماقك يا أم إبراهيم لقد كان في كلامه عجب يا آزر وأين هو؟ خرج يلعب مع أقرانه وأخشى أن يسأل احدا منهم أو يتحدث معه كما سألني وتحدث معي إنه رافض أن يكون النمروذ إله العالمين كيف؟ يا إبراهيم يا إبراهيم قال إبراهيم نعم يا أبتا فلتجلس معي يا إبراهيم اجلس يا بني لقد قالت لي أمك إنك لقد تحدثا طويلا وازداد الأب فزعا على فزعه حينما رفض ابنه الغلام إبراهيم أن يكون النمروذ إله العالمين كما أعرض إبراهيم ايضا عن أن يسجد للأصنام لعل الله تبارك وتعالى الذي يربي انبياءه تربية خاصة فيتيح لهم فرصة التأمل والخلوة إلى أنفسهم وليس هناك طريق آخر أقرب للوصول إلى الله من الخلوة والتأمل ففي نفوس الأنبياء والزهاد حاسة تتوقد في الخلوة وتشحذها الوحدة وينميها التأمل حتى تتصل بخالقها فتعرف طريقها كاد يجن آذر مما سمع من ابنه إبراهيم الذي شب عن الطوق ولا عجب في ذلك على إبراهيم الذي تلقى دروسه من السماء مباشرة في فترات تأمله وحده في الكهف وقد خرج منه وهو على يقين من دوره وإيمان بربه لا تزعزعه الأحداث ويصف ذلك سبحانه وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما الهه إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم أخذ الشاب إبراهيم يقلب بصره في الشمس والقمر ويظن أنهما من الآلهة إنها كانت مراحل تعليمية يريد الله بها أن يعلم نبيه وأن تكون وسيلة إضاح لمن حوله من الذين يدعوهم إذ تمضي الآيات الكريمة فتقول بسم الله الرحمن الرحيم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 ماذا نفعل الآن يا آزر في إبراهيم؟ إنها لمأسات لا أستطيع أن أشكوها لأحد لا أستطيع أن أشكوها لأحد أن ابني قد بدأ يلح علي أن أعيد التفكير فيما أعبد إنه يدعونا إلى عبادة إله واحد يقول إنه قادر قهار ماذا نفعل أمام هذه الكارثة التي احاطت بنا؟ إن فعلنا هذا فسرت أنت مكانك في ديوان الملك النمرود بل ساخسر حياتي وحياتك انني أريد أن افصح لك عن شيء آخر لكن لكن ماذا افصحي هل من مصيبه اخرى فعلها ابراهيم لقد خرج يدعو الناس إلى ما يدعون اليه واه مصيبه هو مصيبه اخفض من صوتك يا رجل لقد اختار اقربهم اليه وتمضي الايام حتى يقبل يوم عيد القوم وقد استيقظوا جميعا مبكرين هريعين إلى حيث أصنامهم التي يعبدونها فزينوها ونثروا عليها العطور ووضعوا الأطعمة الشهية بين يديها وقد أصر آزر في ذلك اليوم أن يجعل ابنه إبراهيم بين جموع الناس وهم يمارسون طقوسهم في عيدهم وأن يشاركهم فيها أكاد أقرأ في ملامحك وصفحتي عينيك يا إبراهيم أنك متعجب مما تراه من القوم وهم يضعون الأطعمة بين يدي الالهه ها. لماذا لذت بالصمت وفيما تبعث بتأملاتك هذه ها هم القوم يتأهبون للذهاب خارج المدينة هيا بنا يا إبراهيم لنقضي معهم اليوم في الخلاء. حتى إذا اذنت الشمس بالمغيب عدنا معهم لنرفع الطعام من أمام الآلهة ونصلي لهم من أجل العيد هنا خطرت لإبراهيم فكرة عملية يواجه بها القوم بشأن أصنامهم تلك التي يعبدونها والذي هو يحتقرها إذ تركهم يغادرون المدينة جميعهم كعادتهم في مثل هذا اليوم وقد احتاله على بقائه فيها وانفراده بالأصنام فجاء بمطرقة وانهال عليها تحطيما ولم يبق إلا على كبيرهم الذي علق في عنقه المطرقة وانصرف وتوالت ساعات اليوم حتى اذنت الشمس بالمغيب فعادت جموع الناس الى المدينه يا قوم اللطيبه اللطيبه لقد حطمت الهتنا في يوم عيدنا لقد اصبحت الهتنا ركاما لقد اصبحت الهتنا ركاما ماذا حدث ومن ذا الذي فعل هذا بآلهتنا؟ الويل ثم الويل له من الملك النمرود. مولانا الملك المعظم أين أنتم من المجرم الذي فعل فعلته الشمعاء هذه لقد كنا مولانا لقد كنا ائتوني به حالا وإلا قد أمرت بقطع رؤوسكم وتعليقها على مداخل المدينة في التو واللحظه سيكون بين يدي جلالتكم العليه انصرفوا انصرفوا ولا تعودوا إلا به مكبلا بالقود راحت شرطة الملك تبحث عن الفاعل إلى أن عثروا عليه وأرادوا استجوابه توطئة لمحاكمته فكان رده على سؤاله إن كان مذنبا أو غير مذنب أن سخر من عقولهم ومن آلهتهم في جوابه عليهم ويسجل الحق تبارك وتعالى نص الحوار في قوله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا يمطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون صدق الله العظيم أكاد أجن؟ أكاد أجن؟ هون على جلالتكم يا مولاي أكاد لا أصدق أن آذر عملي المخلص الأمين وأحد رجال المخلصين في المملكة يجيء من صلبه من يكفر بي إنني, إنني لا أصدق هذا كان هذا صحيحا فأي عقاب يمكن أن يكون جزاء عادلا لهذا المذنب؟ سينال جزاء فعلته الشنعاء هذه بل ساترك سيفي يجول في جسده طولا وعرضا لكي يكون درسا لمن تحدثه نفسه بخيانه النمروض ها هو اذر يا مولاي سمعا وطاعه أم. لامر جلالة مولان الملك المعظم اكشف عن حقيقه نفسك اكشف عن حقيقه نفسك يا اثر لماذا فعل ابنك إبراهيم فعلته الشنعاء تلك؟ أهو بتحريض منك أم ماذا؟ أنا, أنا خادمكم المطيع يا مولاي لا داعي للاسترسال في الكلام وأجب عن سؤالي يا مولاي دعني أناقش الأمر مع جلالتكم ولكم يا مولاي ما ترون لن أسمح لك بالحديث في هذا الأمر آسر لقد أصبتني بجرح غائر يا آسر يا مولاي أجبني أجبني عما سالت عفوا يا مولاي عفوا أتوسل إليكم أن تذيب غضب جلالتكم بل سأغضب وأغضب يا آسر أنا منحتك كل ثقتي لكن يبدو يبدو, يبدو, يبدو ماذا يا مولاي أنا خادم جلالتكم ما بقيت حياتي كنت كنت يا آسر كنت لكن يبدو أنكما تتبادلان القرى في لعبة ماهرة أنت وابنك إبراهيم هذا والأجل هذا لن ادع الأمر يمضي بسلام أنت تعلم جيدا من يكون النمرود. إن عفوك يا مولاي لا أكبر من غضبك سأجعلكما تأكلان أطراف أصابعكما ندما أنت وابنك إبراهيم نعم سأكيل لكم ألوان العذاب قبل المحاكمة أيها الحراس، أمر مولانا الملك المعظم أخرج هذا الرجل حتى أفكر في أمره أعطني فرصة أخيرة يا مولاي لأقول لك ماذا؟ ماذا تريد أن تقول يا آزر؟ أريد أن أقول يا مولاي إن العمل الذي يتكافأ مع هذه الفعلة الشنعاء هو أن تعطي لي جلالتكم الإذن بشنق ابني هذا شنقه بيدي أمام جموع الشعب حتى أقول لكل الناس ويعلم الكل كيف يقتل الأب ابنه في سبيل مليكه المفدى وإلهه العظيم لابد من اعدام ابراهيم هذا لكن لا لا ان اعدامه دون محاكمة قد قد يشجع بعضهم على المنادات بما ينادي به يا رئيس الشرطة امر مولانا الملك المعظم ارسل من ينادي في المدينة بمكان وزمان المحاكمة العلنية لابن ازر هذا الذي يدعو إلى عبادة إله واحد قادر قهار غيري أنا أمر مولانا الملك المعظم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <نحن> <نحن> له لا... لمجنون بل هو الجنون بذاته إلى عبادة إله خير وأنا أنا النمرود من لا أكون إذن أين؟, أين هذا الإله الذي تدعو إليه وماذا يفعل؟ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت <تصفيق> وانا انا احيي واميت قال ابراهيم كيف تحيي وتميت اتني اتني باثنين صدر الحكم باعدامهما أعفو عن احدهما فيعيش واعدم الاخر فيموت قال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب أمرنا بفض المحاكمه أمرنا بفض المحاكمة وبالحكم على المتهم إبراهيم بالموت حرقا وايداعه السجن وتجديد الحراسة عليه وأن تعمل كل أجهزة مملكتنا في إعداد النار التي سوف تحرق هذا الصابع الذي كفر بنا وأن تجند كل الطاقات لمدة شهر لإعداد الحطب اللازم لإشعال النار الحارقه انتهت المعاكمة لقد استقر إبراهيم في قلب النار هذه هي نهاية الصابئ الذي كفر بالإله الملك لقد أتت النار عليه فلتنصرفوا إلى بيوتكم لم تمس النار شعرة واحدة من إبراهيم وقد انتهز فرصة إحراق أغلاله وغادر النيران وبقي متخفيا ولم يحاول الملك بعدها مراقبته أو تتبع خطواته لاقتناعه أنه احترق واوحى الله إلى إبراهيم أن يهاجر فأرسل الرسل إلى زوجته ساره وفي الموعد المحدد زمانا ومكانا بدأت المسيرة في الأرض والحياه استحب إبراهيم زوجته سارة وخرج يضرب في الصحراء مستسلما ومسلما أمره إلى الله منفذا لمشيئته واثقا أنه لن يخذله وتمضي الأيام وتتوالى في فلك الزمن كما تنضي الأحداث في طريقها وإبراهيم يهون على سارة الطريق يقول إبراهيم إن الله لن يضيع أجرك يا سارة فقد اسبغ عليك نعمة الإسلام قبل بقية خلقه من البشر جميعا قالت سارة اني مسلمه امري إلى الله وتلك مشيئته قال ابراهيم إن الله لن يخذلنا ابدا ونمضي مع القصه الخالده ويحكي التاريخ جاء ابراهيم مع زوجته ساره إلى مصر وكان قد بلغ من العمر عتيا ولم يرزق ولدا وقد أهديت لهما جارية مصرية صغيرة جميلة هي هاجر ولاحظت سارة أن زوجها له رغبة في ولد يملأ عليه حياته كما أن حياة الصحراء تتطلب الولد فالرجل يتقدم به العمر ويصبح غير قادر على رعي الإبل والماشية وذات يوم فوجئ إبراهيم بساره وهي تحاوره وتقول له قالت سارة لي رغبة يا إبراهيم وأرجو أن تحققها لي ولا تخذلني قال إبراهيم ما هي قالت سارة أرجو أن تقبل جارية هاجر لتكون زوجة لك لماذا لست بالصمت يا إبراهيم ولم تحر لي جوابا إبراهيم لعل الله يرزقك منها الولد هذه رغبتي فحققها لي قال إبراهيم لك ما تريدين تزوج إبراهيم من هاجر ومضت بهم الأيام تتوالى في فلك الزمن وذات يوم اقتحمت صارة عليه خلوته لتقول له قالت سارة جاء الولد يا إبراهيم فأي اسم تختاره له حس إبراهيم أن لسانه يتكلم دون أن يدري وهو يقول لسارة إنه إسماعيل وتمضي الأيام سراعا وقد بدأ الوليد يدب على الأرض ورأى إبراهيم فيه وهو يدرج بين يديه قرة عينيه وأصبح شغوفا به ومن يشغف بالطفل يشغف كذلك بأم الطفل هنا بدأت الحرب أشد ما تكون بين سارة وهاجر فقد أخذت سارة الغيرة جبلة الأنفى وطبعها لأنها لم تكن ولدت قط وكانت عقيمه فقالت لإبراهيم قالت سارة أنشدك الله يا إبراهيم أنت بعيدها عني تملكته الحيرة فاعتزل الاثنتين في خلوته يسأل الله أن يوجهه الوجهة التي يريدها والتي فيها خير له ولهاجر ولإسماعيل وأعطاه الله ما سال فقد تلقى الإذن من ربه بالهجرة إلى بقعة من أرض الله لم يرها إبراهيم من قبل وبدأت الرحلة ركت القافله وابراهيم غارق في افكاره لقد الهمت اعماقه ان يتجه الى الجنوب لكن الى اين في الجنوب يحط رحاله لا يدري مضى ابراهيم في طريقه يطوي الايام والزاد بدا يقل والماء بدا يشح وهاجر مستسلما وإبراهيم يصلي ويتبتل ربي انني اسعى اليك فاهدن الطريق واهدن السبيل والهمني الدليل انك على كل شيء قدير حط ابراهيم رحاله ومع اشراقه اليوم التالي جلس إبراهيم إلى زوجته قال إبراهيم لهاجر سوف أبني لك عريشا تأوين إليه وأبني هنا بيتا لله إنه على أرض أول بيت بناه ابونا آدم قالت هاجر في دهشة لكن كيف عرفت مكانه والرمال تمرت كل شيء قال إبراهيم حيث انتهت الريح أمرت أن أزيل الرمال سأجد بعد ذلك أرضا حمراء بارزة دون ما حولها هي حدود البيت كما أرنيها ربي انطلق إبراهيم يعمل حتى كشفت آثار البيت عن نفسها وأخذ يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم إني وحدي يا ربي فكيف أبنيه وحدي لا ماء ولا شريك معي وامراتي تردع لا تقوى على العمل ها هي أحجار يمكنني أن أنقلها وأحيط بها أثر البيت لأحدد معالمه حتى ان هبط سيل أو مطر لا يجرفها وجعله إبراهيم مصلى وقام يصلي قال إبراهيم أنت باقية هنا يا هاجر قالت هاجر وأنت يا إبراهيم قال إبراهيم أتاني الأمر بأن أمضي سأعود من حيث أتيت أحداث هامة في الشام تنتظر وصولي يا هاجر قالت هاجر وأنا يا إبراهيم قال إبراهيم أمامك حدث أكبر من كل الأحداث ستكونين أنت وابنك أكبر من كل الناس البيت في عنقك حتى أعود لي عودة إليك وإلى البيت إن يكبر ابنك يا هاجر قولي له إني بإذن الله ذهبت وبإذنه سوف أعود قالت هاجر يا إبراهيم لمن تتركني مع وليدي لا إن معي غير وحيد يا إبراهيم أتمجها هكذا وكأنك لا تسمعني إبراهيم ألا تسمعني قال إبراهيم تركتك لله يا هاجر وبإيمان لا حدود له قالت هاجر ها امدي يا ها إبراهيم امدي فالله لن يضيعني مضى إبراهيم حتى اختفى عن عيون هاجر ورفع وجهه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم وأقبل الاختيار الصعب لهاجر فقد نفد ما معها من ماء وزاد وأنهك الجوع وليدها كما أنهكها في نفس الوقت وشبت في أعماقها السنه نيران التفكير تقاومها شحنات الإيمان التي تسكن قلبها فسعت إلى جبل الصفا وهو أقرب جبل يليها لعلها تجد أحدا من الناس يقدم لها بعض الطعام والماء فلم تجد فهبطت من الصفا حتى إذا رأت الوادي سعت حتى جاوزت ثم أتت المروة فقامت عليها فلم تجد أحدا كذلك ففعلت ذلك سبع مرات إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم تنظر هاجر من فوق قمة الجبل لترى الأرض تهتز ووليدها اسماعيل يحرك رجليه باكيا والماء يتدفق من الأرض فهرولت ساجده تمرغ وجهها في الماء قالت هاجر سبحانك سبحانك أولاك يا رب لن تضيعنا لن تضيعنا وكانت زمزم فقد ضرب جبريل موضعها بعقبه أو بجناحه فخرج الماء حلقت طيور في سماء الوادي وأقبلت الحياة مع الماء كانت قافلة قادمة من اليمن واستوطن رجال القافلة بالوادي وقاموا على خدمة هاجر وطفلها فلما شب إسماعيل تعلم منهم اللغة العربية وكان أنبههم ويمر الزمن حتى يطل إبراهيم على الوادي الذي لم يكن به سوى العريش الذي بناه لهاجر فوجده عامرا يموج بالحركة وعاد إبراهيم إلى الوادي الذي اختاره والعين التي تفجرت بفضل دعائه وقال إبراهيم لقد حملت سارة يا هاجر ووضعت دولاما سميناه اسحاق وطمضي الأيام والسعادة تضرب بجناحيها على هذه الأسرة الصغيرة إبراهيم وهاجر وابنهما إسماعيل الذي شب وازداد التصاقا بوالده الذي يحبه حبا جما وأمه هاجر التي ترى في ابنها كعبة امانيها وفي غمرة هذه السعادة يرى إبراهيم فيما يرى النائم أنه يذبح ابنه إسماعيل ونمضي مع القصة الخالدة مع قصة الفداء قصة إبراهيم وابنه إسماعيل يعزم إبراهيم على أن ينفذ أمر ربه ولا يسمع لهمزات الشيطان وأخذ يرجم الشيطان بسبع حصيات، وبدد إيمانه رجفته وقد أيقن أن الرؤيا وحي واقتنع في استسلام كامل خرجت هاجر إلى آخر الوادي في أمر لها فقال إبراهيم لابنه إسماعيل هيا بنا نتجول خلف هذه الجبال مضيا إسماعيل يقفز من الفرح ويد إبراهيم تتحسس السكين التي خبأها بين جلده وملابسه واختفيا خلف الكثبان والربوات وإسماعيل يلقي بأسئلته إلى أبيه وإبراهيم لا يجيب سأله سر صمته وهم الأب إبراهيم يجيب فمات الكلام وخيم الصمت وعانق الابن أباه وهو يقول له قال إسماعيل لماذا الهم يا أبي وأنت معي إنني في قمة السعادة وأنا معك لا يحزنني إلا همك سألتك حبي يا أبي أن تتكلم استجمع إبراهيم قواه ونظر إلى ابنه قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين احتوى الاب ابنه بين ذراعيه فاصطدم جسد اسماعيل بالسكين. التي تلتصق بجسد والده التقى الوالد والولد على تنفيذ الأمر صعد جبل منا حتى أوشك أن يصل إلى قمته فوقف اسماعيل ليضع حدا لآلام أبيه قال اسماعيل يا أبي اذبحني هنا يمكنك أن تجعل وجهي إلى الأرض فلا تلتقي نظراتنا وجز عنقي في سرعة فلا يتعذب كلانا ولملم ثيابك حتى لا يلطخها دمي فأكون أسأت إليك وأقر والدة السلام لم يستطع إبراهيم أن يغالب دموعه فبكى فبكى إسماعيل واستسلم وأخرج إبراهيم سكينه وأشهد الله على أنه ما عصى أمره لا هو ولا ابنه وتوكل على ربه فيما يفعل وأجرى السكين على ابنه فلم تذبح وملأت الفضاء حوله أصوات كقصف الرعد ودو في أذنيه نداء سرى حتى نخاع عظمه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وأخذته الرعدة ما عاد هدريه ماذا فعل هل ذبح فتاه أم عدل اجتاز المحنه أم ما زال هناك بلاء عاد النداء ثانية إلى إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين هنا أبصر إبراهيم كبشا يسعى نحوه وألهم أنه الفداء فقام إليه يذبحه ويهنئ إسماعيل قال إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنأخذ لحم فدائك يا إسماعيل ولنحمل حطبا إلى أمك كي تصنع لحما وسريدا فاليوم عيد يا إسماعيل اليوم عيد واحتضن الاب ابنه وضمه إلى قلبه وقالت له خفقات الأب كلاما أبلغ من لغة اللسان من هذا الموقف تنبثق عظمة الإيمان وتتجلى روعة التضحية ويتلألؤ إشراق العقيدة، ويتوهج نور اليقين، فيضيء آفاق الحياة وجوانب التاريخ. ومضت سنة النحر في عيد الاضحى تخليدا لهذا الحادث العظيم الذي رفع منارة الإيمان والتوحيد. كنتم مع الذبح العظيم سهرة دينية كتبها فتحي حسن المخرج المساعد جمال حماد الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم الذبح العظيم سهرة من إخراج عصمت حمدي.